أمتي كانت لا تضل وهن أمة كانت من خير الأمم همها دين هم الله من اسم ويعلو للقمم أمتي كانت لا تضل وهن كانت من خير الأمم همها دين هم الله من نعم همها اسم ويعلو للقمم يوم كان الصحب يرجون الجنان كانت الدنيا لهم تحت القدم نصر دين المولى لهم وشعار وفواد وعلم يوم كان الصحب يرجون جدان كانت الدنيا لهم تحت القدم نصر دين المولى لهم دفار وشعار وفواد وعلم أمتي كانت لا تقلوها أمة كانت من خير الأمم همها دين لا هم النعم همها يسم ويعلل القمم أمتي كانت لا تقلوها أمة كانت من خير الامم الله هم هادين اللهم النعم همها اسم ويعلو للقمم سيف دين يقضى على شمال الجبال مقفرا وبحارا وتمرغم الكافر يعلو صغار يرتجي الذل ويمشك النعم سيف دين يقضى على شمال الجبال مقفرا وبحارا وتمرغم صغار يرتجي الذل ويمشك النعم كان لا تقل وهن أمة كانت من خير الأمم دين الله همّا نعم همّها يسمو يعلل القمم أمتي كانت لا تضلوها أمة كانت من خير الهمم همّها دين الله همّا نعم همّها يسمو يعلل القمم ورساء له موسى لنا ورجال منهم آل من غنم حمل النفس على كفل منون وحام الدين كما تحبى الحرم ورساء له موسى لنا وري جار منهم من غنم حمل النفس على كف المنون وحم الدين كما تحمل الحرم كانت لا تضل وهن كانت من خير الامم همها الله من اسم ويعلو للقمم امتي كانت لا تضل وهن كانت من خير الهمم همها الله من اسم ويعلو للقمم يا اسود الدنيا رمز الجهاد في زمارق ادم بهم عجن بزمار صات الانثى ويقود الناس ابلهم قزم يا اسود الدنيا في زمارق ادم بهم عجن بزمار صات تسود ويقود الناس ابلهم قزم امتي بتي كانت لا تضل وهن كانت من خير الامم همها دين لا هم النعم همها يسوى يعلل القمام أمتي كانت لا تضلوها أمة كانت من خير الهمم همها دين لا هم النعم همها يسوى يعلل القمام ثون صولة الصحاب في النزاء مقتلوا الباغ وملهم عصم لم الأمجد أمجاد الصحاب عمر الفارق حمزة العلم ثون صولة الصحاب في النزاء وقتل الباغ ومن لهم عصم لم الأمجد بين الصحاب عمر الفارق حمزة العلم أمتي كانت لا تضلوها أمة كانت من خير الهمم همها دين الله هم من نعم همها يسمو ويعلم للقبم أمتي كانت لا تضلوها أمة كانت من خير الهمم همها دين الله هم من نعم همها يسمو للقمام سيف ربي وزبير والرواه جنثر يمضي وللموت ثم اقتفوا هدي رسولنا الامام محمد الهادي وسيد الامم سيف ربي والزبير والرواه جنثر يمضي وللموت ثم هدي رسولنا الامام محمد الهادي محمد الهادي وسيد الامم